لذلك فيه الجذع والجذع أقل سن من السن من المعد والسن من البقر والسن من الغنب ومن الإذن فكأنه يريد جسء بالأمة ومنه إذا قالوا إن هذا لا يتنزل أنه أفضل وأما حديث تصديل الضأل على الإذن لحديث الفداء فحديث الفداء ضعيف سند ممثلا أما سندر لأنه لأن اللواية إتشاق الحنيني وهو ضعيف وأما بالنسبة للمثل فلأن النبيع فلأن فيه أن الله اختاره فداعا لإسحاق والذبيح إنما هو إسناعي وليس بإسحاق فإن الذبيح على الصحي قليل إنما هو إسناعي كما لا يخفى والسبب في ذلك أن الذي كان لمحة إنما هو هاجق والولد ولدها ولو كان الذبيح هو إسحاق لكان النفس يعتني بإراده من الشام إلى مكة وهذا واضح وظاهر ولذلك من الأذلة التي تقوي أن الذبيحة يسناعي أن الله تعالى يقول في نفس الآية وفي نفس السورة وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقال تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف يبشر أن الإسحاق سيلد يعقوب ثم يعمره بذلحة ولذلك قالوا إن الذبيحة إنما هو إسناعي لأن الله ذكر البشارة بإسحاق تعذي وهذا يدل على أن الذبيحة بإسماعيل فذكر قصة الذبح بإسماعيل ثم بعد ذلك أجدعها بالبشارة وبشرناه بإسحاق نبيا من الثالحين قالوا أن هذا يدل على أن الذبيحة إنما هو الإسماعيل وليس بإسحاق وقوله عليه الصلاة والسلام أنبد الذبيحين وذلك راضح من جهة أبيه عبد الله وكذلك جذبه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الذي يظهر أن الأفضل في رجيمة الأنعام سواء كانت هديا أو كانت أفيا أن يقدم الإبل ثم بعدها البقر ثم بعدها الغنب لثبت السمة بالتفضيل كما في حديث الظواح يقول رحمه الله أفضلها إبل ثم بقر ثم غنب وَلَا يَنْبِئُ فِيهَا إِنَّ جَبَعُ فَأْنِي مُتَنِيٌّ سِوَاكُ قوله رحمه الله أن البقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يشترك السبعة في البئير والبقرة وضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر فجعل البقر منزل منزلة البئير من, من بيعت لكن البقر دون البئير في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الساعة الأولى للإبل والساعة الثانية للبقر ولأن الإبل اوفر لحما من البقر كما لا يغفى فهي اكثر لحما واضيب عند الناس ولحم الابل افضل من لحم البقر ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لحم البقر داء ولبنه الشفاء وهذا الصحيح فان لحم البقر خاصة البلاد الحارة يضر بالبدل واما بالنسبة للحم الابل فانه اضيب وليس فيه ما في لحن البقر وذكر الأطباء القدماء ويؤكد الأطباء المعاصرون أيضا هذا الشباب ذكر الأطباء القدماء أن لدى أن لحن البقر يثير السوداء والسوداء هي أحدى الخصائص الأربع الموجودة في البدن وإذا هاجف بالنساء فإنها تولد وتؤثر على عقله وفيها ضرر فالعطباء لا يحمدون لحمه كما يحمد لحم الجبل وفي لحم الابل زهومة وقوة ولذلك امر بالوضوء من لحم الابل وسبب في ذلك ما فيها من القوة والزهومة او لعمها ما فيها من الشياطين كما تقدم معنا في مباحث الوضوء ونواقب الوضوء واما قوله ثم غنم قوله ثم غنم ان يشمل الزوجين من الغنم الاثنين من الغنم الماعث والضعن فالضعن الذي يسميه العالم بالطليل وأما في بسببه للماعث فاختلفت علماء هل الأفضل الضعن أو الماعث والصحيح أن الضعن أفضل وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الغنم فهو أفضل ولأن لحم الضعن أضيب من لحم الماعث ولذلك قالوا إنه في الغنم يفضل الضعن على الماعث مع أن سن الضعن دون سن الماعث ولكن فضل من جهة حب الناس وطيب لحمه وقد يكون في كثير من الأحوال حوف الرحمن من الماعث فما لا يخفى ولا يبزئ فيها إلا جذع ضعن أذني سواه ولا يبزئ فيها إلا جذع ضعن الجذع هو الذي أسمى ستة أشهر ويختلف بحسب اختلاف المرأة وبعضه يجدع بعد ستة أشهر لثوة المرأة وبعضه لا يكون جدعا إلا بعد ثلاثة أربعة شوث إلى غنية أشهر وبعضه يكون جدعا قريبا من السنة وهذا يختلف كما ذكر أهل الخبرة باختلاف المرأة لكن الغالب أن الجدع إلى أسم ستة أشهر ودقل في أكثر السنة أنه يكون جدعا من الضعام وأما بالنسبة للثاني ثني وما سوى الجدع في الضعف به ما أسمى ثنة من المائز ودخل في الثانية وما أسمى الثانية ودخل في الثالثة بالنسبة للبقر وأما بالنسبة للإبل وهو ما أسمى الراجعة وطعن في الخامسة هذا هو الأسنى من من الماء والثنى من البقر والثنى من الإبل ويسمى بالمسلم ومن قوله عليه الصلاه والسلام لا تذبحوا الا مسلمه الا ان ياثر عليكم فتبذحوا جذعا من الضاع فقول عليه لا تذبحوا الا مسلمه يدلنا أن الذبح بالمسلمه في الابق والبقر والغنم وكذلك ايضا قوله إلا أن ياثر عليكم فتبذحوا جذعا من الضاع قال من الجذاء من الضاع يوفي مما يوفي منه المسن مما سواه معد يقول رحمه الله فالإبل خمس والبقر سنتان والمعدي سنة والضأم للفهان أنا ما ذكرناه ستة أشهر أكثر من نسبة للضأم وسنة كاملة من نسبة للمعج وسنتان من البقر للبقر واستثمام الرابعة والدخول بالخامسة بالنسبة للإبل <تصفيق> وتجزئ الشات عن واشد والبدنة والبقرة عن سبعة بين وتجزئ عن واشد قوله تجزئ الشات عن واحد هذا في تصفيل أما الأطل منها تجزئ عن الرجل وعن المرأة ولكن تجزئ عن رجل وأهل بيته أيضا لأن أبا أيوب رضي الله عنه ذكر أن الشاتة كانت تجزئ على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وآهل بيته ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد فأدخل عليه الصلاة والسلام آلا ولله فقالوا تجزي عن الرجل وآل غير وفي آل الزيت إذا, إذا قال الإنسان اللهم هذه الشاف أعني وعن أهل بيتي المراد أهل الزيت أولى زوجة الإنسان فالأهل يراد بها الزوجة ويراد به كذلك يرد في هذا أولاده وفي الأولاد تفصيل فمن استقل من الأولاد وبلغ استقل بنفقته فلا يدخل يكون له تكون له أسهيته فيضحي عن نفسه وأما إذا كان ثبعا وفي البيت وكأنه واحد من أهل البيت فحينئذ لا إسهال في دخوله وإذا ملك القدرة فإنه يضحي عن نفسه خروجا من الخلاف نعم والبجنة والبقرة عن سلافه والبدنة والبقرة عن سبعة لحديث جاذب وضي الله وقد وقع هذا في صفحة حديثية فكانوا يشتركون السبعة في البعيد والسبعة في البقرة كما روا المسلمون في الصحيح وعلى هذا فإن البقرة تجزي عن سبعة والبدنة تجزي عن سبعة فلو اشترك السبعة في بقرة واحدة أو اشتركوا في بعير واحد فإنه يجزيهم ذلك شكر الله لكم صديرة الشيخ وأحتم الله إليكم وداركتكم وإلى أجلكم صديرة الشيخ هذا سائل يقول يشرع عندنا في حيث الأضحى أننا نضحني عن الميد فهل هذا له أصل أحيث أفيدونا جزاكم الله وخيرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن علىه مما بعد فالتفشية عن الميت فيها قولان مشهوران جمهور العلماء على جواز التفشية عن الأموات والدليل على ذلك ما فبثت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضح هذا الكرشي قال ألنا الصلاة والسلام اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد قالوا في آله الأحياء والأموات وكذلك قال عمن لم يضحن كمة محمد تشمل أحياء موات ولذلك قرر العلماء وتكلم على هذه النفذة الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر أن هذا جائد ولا حرج فيه ولا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلسة تذل على مسرعية بالتضحية عن المجد خاصة إلى رفضة بذلك فقال ثلث مالي يضحى عني منه حينئذ تكون واجدة الأرخية لأنها وفية وإذا كان ثلث يسع ذلك فإنه يلزم للإنفاذ هذه الوفية وخالها في هذه المثلة بعض الفقهاء المالكية واحتجوا بقوله تعالى وأن ليس من إنسان إلا ما سعى وقوله عليه الصلاة والسلام إلى نات المؤاد من قطع عمله إلا من هلال وردها بين الاستدلالين أما الاستدلال الأول فقد جمع من الشيخ الإسلام الحمد لله أجوزة عديدة وذكر أن قوله وأن ليس من إنسان إلا ما سعى من ذهب كونه يستحق السواب على عمله ليس له إلا ما سعى أي أن أنه يتوقف عند موته من ذهة كومه يحصل الثواب أما أنه, أنه بعد وفاةه يفضل عليه الغير بالاستغفار له والترحم له أو الصدقة عنه إن هذا لا يمكن ببليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح كما في الصحيح البخاري وغيره أن الصحابية قال يا رسول الله إن أمي ما تحجع أفأتصدق عنها قال نعم وهذا يدل كما في حديث البخاري عن سعجل رضي الله عنه انه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم موت أمه فجأة فقال يا رسول الله افعى تصدق عنها قال نعم قال فجعل لها حافظ الحراف فتصدق عنها بمزرعة فدل على ان قوله هذا وان ليس الانسان الا مساء لا يعارض الصدقة عن النجل وبناء عليه فإلا هذا لا يعتبر من محظورا شرعا قد هو جائب خاصة وقد وردت السنة لجوازه وأما بالنسبة لقوله لامات ابن عالم قطع عاله ذلا من ثلاث فإن قوله صدقة جارية قال علماء إنه لا وصفة التضحية عنه فإنها صدقة جارية لأنه هو الذي تتذب فيها وهذا من تعيه يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما عزيزا يقول إن الإنسان لولا أنه مؤمن ولولا أنه مسلم لما تصدق عنه أحد ولما رحى عنه أحد فكأن سبب الروسية هو الإيمان والإيمان من تعي الإنسان فلا يكون قوله أن ليس للإنسان إلا مساء من هذا المجلس سيرى أن هذا من سائل إذ لو لا المسلمون عليه ولا ندعو له وتكلم على هذه المسألة كلام قويلا في مجموع الفتاوى وحببا لن يرفعوا إليه للابتهادة والاستزالة والله تعالى أعلم إزاكم الله خيرا خضيلة الشيخ سائل يقول المرأة التي لست لها قيم هل فلزمها الأبشية وهل كنتكم عن شعرها وأبخارها يزاكم الله خيرا إذا كان عند المرأة شعه فإنها تغشي فالأغشية نشروعة للنساء كما هي نشروعة للرجال وإذا وجدت المرأة القدرة فإنها تتقرب إلى الله عز وجل وتغشي كما يغشى الرجل وتمسك عن قص شعرها وتقديم أظهارها كالرجل سواء من سواء والله متعانا الله صبيلة الشيكساء اللي يقول ما هي عقيقة الخنسة المشكلة أما بالنسبة للخنفة مشكل فهو مشكل قال بعض العلماء الأطل بالخنفة المشكل أنهم رأوا وهذا مبني على القاعدة الشرعية أن يغلقين لا يزالوا بالشك فاليقين أنه في حكم النساء حتى يرتقي إلى درجة الذكورة والفحولة التي يحوق البنوثة ولذلك قال شعال وليست ذكروا كالأنفة ومن هنا قالوا إن الخنفة ينزل منذة النساء وعليه فإنه يأخذ شخنة المنفى سواء سوا من ذئة العقيقة ومن ذئة معاملته والله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صديلة الشاب يقول السائل ما شظوا العقيقة في البجنة وهل فلسح أم سرعة من البنات أسادكم الله, الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأنا آله وصحبه ومن ولاه بعد فهذه المثلة مبنية على التداخل والتداخل في الدماء الواجبة يقع في الهدي ويقع كذلك في الأضاحي وأما بالنسبة للعقيقة فإن مقصود الشر أن يراق الدم عن المولود وعلى هذا فإنه لا تداخل في العقيقة بخلاف غيرها من الدماء ولابد في, في العقيقة من وجود الدم منفصل أن كل نفسي بحسبها والله تعالى أنثابكم الله قبلة الشيخ فائلة تقول قمت بأجاء عمرك عن أبي رحمه الله وبعد انتهاء منها نفيت أن أتحلل من إحرامي وبعد عدة ساعات جاءني الحياة وفي خلال هذه الساعات حدث مني بعض المحضورات وكل هذا وأنا نفية أني مشرمة ولم أتذكر إما بعد نجيء الحياة فهل علي جم أم ماذا أفعل أثابتكم الله أما بالنسبة لإعتمارك وأدائك نصف عن والدي فأسى الله أن يسيبك عليه لأن هذا من الزل إذا توفي الوالد أو الوالدة ولم يحج ولم يعتمر فحج عنهم الولد وأدى عنه هذا من أبلع الزل وأحسنه فأسى الله أن يحسن إليك كما أحسنت إلى والدك بهذا الزل أما النسلة الثانية وهي وقوع الجم بعد انتهاء العمره وقبل التحلل فإن العمرة صحيحا ولا يضر ورود الدم بعد القواف فإذا ورد الدم على المرأة بعد تنان طواقها فإنه لا يؤثر حتى ولو كان أثناء السعي لأن السعي لك شرط له الطهارة وإذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما حاضت اسمعي ما يصع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فحضر عليها الطواق بالبيت ومن هنا إذا وقع حيثها بعد طوافها وكمام الطوافق بالبيت صحت زمرتها وعزعتها وأما بالنسبة لوقوع المحذورات نسيانا فلا تخذ المحذورات من حالتين الحالة الأولى أن تكون محذورات يمكن التدارق فيها كالطيب يمكن غفظه وتغذية الوجه في غير وجود الأجانب يمكن إزالة الغفاء فهذه المحظورات التي يمكن تلاقيها لا شيء عليك بالنسيان إذا أدلت المحظورة عند البجة وأما إذا كان المحظور مما لا يمكن الكدارك فيه كقفص الظفر الأظهار وقفص الشعر فإنه تجزم فيه الفدية سنعمل فيه والنسيان سواء إلا أن المسيان يسقط الجسم دون العمد فتنزبك فيه الكفارة أو الحدية وعليه فينظر في هذا المحظور الذي وقع منك قبل تحلل وأما بالنسبة لتحلل كذا هو تحلل صحيح لكن من أهل العلم من يشرق في التحلل وقوعه في الحرم فإذا حصل التحلل خارجا عن حرم مكة فإنه يرى فيه الجن بفواتيه التأقيل في من الشرع كما هو قول طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله, الله تعالى. جزاكم الله خيرا رفينة الشيخ امرأة أغمي عليها إلى ما بعد الوقوف بعرفة إلا أن أهلها شغلوها وهي مؤمن عليها إلى عرفة وبعدما أكبرت أكمل أكملت شعار حجها فهل حجها صحيح أسابق هذه المسألة تندني على مسائل هل المغمى عليه مكلف او غير مكلف مصاب العلماء يرى ان المغمى عليه كالنائم وفي هذه حالة لا يفترض عنه التكليف الا في ضمنات نائم ووجود الاخلالات بالفروكات اما مسألة سشة العبادة واعتبار العبادة سيرون انها تأخذ حكم مكلفة ولا تأخذ حكم النجنون وقال بعض العلماء الاغناء كالجنون والسبب في هذا المنغمى عليه فيه شبهم من الجنون وشبهم من النوم فإذا شفها بالمجنون فإن هذا يوجب فساد الحج عند من يقول المجنون لا يطلح حجه وأما إذا شفها بالنائم فإنه يطلح حجها خاصة على القول الذي لا يرى نية للوقوف وإنما يرى أن الرقم يتحقق بوجود الجسد حتى ولو كان الإنسان نائم فقال الله أحميل وهو نائب أحميل وهو أضمن عليه أي فيها الخلاف على هذا الوجه وأنا أتوقف في مسائل المغمى كثيرا أن توقع فيها سواء من ذهة العبادة وقضاء الصنوات إذا أمي عليه شهورا أو سنوات ولكنني أقول إن القول بالإجزاء من القوة لمكان وأتوقف عن الترضيح والله تعالى أشتر الله إليكم صديرة الشيخ يقول شخص حدثت له مثالة في الليل ولا يستطيع السؤال أهل العلم ثم فتح كتابا من كتب أهل المذاهب ثم فتح كتاب من كتب المذاهب وأخذ بمثل فهل علي شيء أبتون يزاكم الله وقلعه أما بالنسبة للسؤال ينظر أن يكون واقعيا ويكون السؤال له حقيقة يعني الآن نسبة لنساء الحك أنت ترى ونرى جميعا توفر العلماء وتوفر الذهن توفر النشاء والكتب التي هي توجيه للناس قد لا قد لا استدعي الانسان الى ان يكره الناس من التوجيه والبيان ولذلك نستلا لا يتوفر ان وهو يحس دين النفس هذا حسبه من قول اذا لم تبل الشمس لان يجب السؤال ان يكون واقعيا فاذا كان الانسان يحس وهو ليس بين العلماء يعني هذه الامه في هذا الامر من أهل العلم ومن أهل العلم وجود العلماء ومن أهلة من الله سبحانه وتعالى ووجود مراكب لتوجيه الحجات وبياني حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كل هذا يقال فيهنه لا يجد آلم هذا لا يختم من نظر ولذلك هذا السؤال فيه بعد لكن لو أن مسائل طرأت عن الإنسان قبل أن يأتي إلى الحج أو أحرم في الحج وهو في الطريق وطرأت عليه فإن العامي والجاهز لا يفتي نفسك وعلى هذا فإنه لابد له من الرجوع إلى الغلماء والله تعالى يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمرها بالرجوع إلى الغلماء والسؤال قال بعض الغلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعوا من صدر الغلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضى العلم بموت الغلماء ولم يذكر القتب ولذلك استمضط بعض الغلماء أن العلم لا يأخذ من الختب وإنما يؤخر من الظلماء لأن الكتب لا فيها التطفيل ولا يؤمن فيها التحليل التحليل الكافر والمطبعة ولا يؤمن فيها فهم سطيل ليكون الكلام له معنى غير المعنى الذي ولذلك لا تبرأ جمته بصورة صحيحة إلا بسوان عن العلم والرجوع إليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك عالمين